بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمنه بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمنه بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمنه بإسلامي eimanni Allah el kawnu ve zemanu yuhibbu el kawnu fa el hani fa ma'na فجاء يوطر الكون وينشر فيه أنوارا أخي الإنسان يا مانا حباه الله أسرارا فجاء يوطر الكون وينشر فيه أنوارا تعشق الفكرا فنحن النور والفكر فان كنت تعشق الفكرا فنحن النور والفكر وان تعبد الكفر فنحن العلقم المر وان تعبد الكفر فنحن المر إذا سألوا عني فإني مسلم الحمد لله على نعمة الإسلام إذا سألوا عني فإني مسلم أفاخر بالإسلام ما لذ للفخر وكل بلاد الله أرضي إذا انتهى للدين فيها الحكم والنهي والأمر ولو كان ظهر البحر دنيا عقيدتي لأصبحت الدنيا لدي هي البحر ولا لذّ في البرد أمن محبّب ولا كان لي فيها جمال ولا سحر İslam'ı ve iman'ı Allah, el-kawn ve zemanu ve iman'ı Allah, el-kawn ve zemanu bi ve Allah, ve al بسلامي وايماني الله الكون والسمو يحب الكون لحاني فالحاني له سكن يحب الكون أخي في الأفق تلقاني كنسر سابح انتها وأستعلي بإيماني على الدنيا وما فيها أخي في الأفق تلقاني كنسر سابح انتها وأستعلي بإيماني وما فيها إذا قيل الهدى خلنا بأن القصد والهدف إذا قيل الهدى خلنا بأن القصد والهدف يسير الناس إن سرنا وإن قلنا قفوا وقفوا يسير İnsirنا وَإِنْ قُلْنَا قَفُو وَقَفُو وَإِنْ قُلْنَا قَفُو وَقَفُ بِإِسْلَامِ وَإِيمَانِ أَضَأَ الْكَوْنُ وَالزَّمَنُ بِإِسْلَامِ وَإِيمَانِ أَضَأَ الْكَوْنُ ve imanı azâ al kânu ve zamanı bîslâmi. Ve imanı azâ al kânu ve el hani lehu sakanu fal hani lehu